هذا أيها الأحب الكرام بإذن الله ما نتناقش معكم حوله اليوم في برنامجنا مسافرون فنتحدث عن شيبة نيهود فمرحبا بكم معنا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام الشيخ عبد الرحمن طبعا يا شباب الكلام على تدبر القرآن كلام طويل يعني وكون الإنسان يتحدث عنه في في, في حلقة لا تتجاوز 25 دقيقة يبدو لي أنه ظلم للموضوع لكن كما يقال حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق القلادة مش لازم تكون طويلة جدا وفيها يعني زيادات فإذا أحاطت بالعنق خلقت تسمى قلادة الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كما أنزل بقية الكتب وهو كلام الله سبحانه وتعالى كما أن التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله والزبور كلام الله كذلك التوراة هي كلام الله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 حتى يقرا الإنسان والله عليم حكيم يتدبرها يقرا خلق السماوات والارض بغير عمد ترونها يتدبرها يقرا مثلا والسارق والسارق وقت عيديه هما احكام فقهيه في التعامل مع السراق يتدبرها افلا يتدبرون القرآن ليتدبروا آياته النبي عليه الصلاه والسلام قال له ابو بكر يوما قال يا رسول الله شيبته والنبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبه ما كان فيه شيب كثير يعني هو مات ولحيته عليه الصلاه والسلام ليس فيها الا سبع عشرة شيبه اصلا يعني وحتى من حب الصحابة له حتى عدد الشيب اللي في لحيتها <تصفيق> عدينه عشر حبة اللي كانت فيه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله شبت قال شيبتني هود وفي رواية قال شيبتني هود وأخواته قيل أخواته جاءت في حديث آخر الواقعه والمرسلات وعمة ويتساءلون وإذا الشمس كورت قيل هذه هي اخواته كما جاء في الحديث طبعا ذكر الله تعالى الشيب في آيات أخرى كما قال الله جل وعلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان <تصفيق> شيبا يعني يوم القيامة بالصيحة والفزع الولدان الشباب يعني يتحولون إلى, إلى, إلى, إلى شعور بيضاء من شدة الفزع يوم تضع كل ذات حمل حمله إلى آخر قال يجعل الولدان شيبا الشيب أحيانا يكون سبب ظهور غير الكبر السن حالة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 وحدة من أخواتي ما دريش حصل لها وبعدين يا اخي فصلت من رضيتي من شدة الهموم والهم والغم والفزع المتتابع عليه شاب قال شيخ عبد العزيز احيانا يقولون من الحرص الواحد يشيب أحسنت أحيانا, إيه أحيانا, أحيانا إعطاء بعض الأمور اكبر من حجمها ربما أيضا وشدة الحرص عليها وإعطاء الأمور اهتمام أكثر مما تستحقه هي أحيانا يصاب الإنسان بشيء من ذلك لكن السؤال يا جماعة بالمناسبه الشيب يقولون ان اصل الشعرة يقل فيه التغذيه يقل فيه الماء أو كذا البصيلات فتتحول إلى بيضاء بدل ما تكون سوداء القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لماذا حدد النبي عليه عليه يعني لما تكلم عنها قال شيبتني هود ايش ما قال شيبتني مثلا مريم يعني سوره مريم ولا يوسف هو يوسف نبي ايش ما قال شيبتني سوره يوسف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 الله سبحانه وتعالى تكلم عن لوط عليه السلام وهو يدعو قومه الى العفه الذين كانوا ياتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربه من ازواجهم يقول الله سبحانه وتعالى عن هود هود لوط لوط طبعا كان في بيته وعمه اخو ابيه هو ابراهيم عليه السلام صحيح ابراهيم هو عم لوط فذلك لوط جده ازر فازر كافر وابراهيم مسلم وابن أخ إبراهيم مسلم اللي هو لوط فلوط بعث إلى قريه وإبراهيم عليه السلام في في قريه أخرى الملائكة قبل ما تصل إلى لوط مرت بإبراهيم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى لما جاءت الملائكة ودخلوا على ابراهيم ما يدري انهم ملائكة جاءوا في صورة بشر فوضع لهم طعاما كما قال تعالى فجاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصلوا إليه حط الطعام الضيوف جالسين كذا ما اكلوا نكرهم انكر هالفعل كيف ما تكرهم الطعام وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف ان أرسلنا إلى قوم لوط احنا ملائكة ترى احنا ملائكة احنا جينا لاجل تعذيب قوم لوط جينا بالعذاب لقوم لوط لكن تبجيلا لك يا ابراهيم مررنا بك نبشرك بغلام عليم ان ابراهيم كبر سنه تعدى ثمانين ولم يرزق بأولاد فجاءوا إليه الملائكة هذا كله في سورة وقالوا لي يا ابراهيم ترى أنت ترزق بولد يعني اسمه اسماعيل وامراته قائمة فضحكت يعني فرحت بذلك إلى اخره فشاهد ابراهيم قال الله تعالى عنه ولما سكن عن ابراهيم الروع يمدرنهم ملائكه وكذا الحمد لله يعني ذهب الروع والرجال في بيتي اربعه ولا خمسه يعني لو كانوا لصوص ولا ناس يقتلوني وانا رجل كبير في السن فلما سكن عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى البشرى بايش بالولد بالولد قال الله يجادلنا في قوم لوط كيف يجادلنا في قوم لوط يشفع عنهم يقولون لما قام الملائكة يمشون جاء إبراهيم وأنتكى جبريل قال رأيت إن كان في قرية سين في القرية التي أنتم ستهلكونها رأيت إن كان فيها خمسمائة مؤمن هل تهلكونها قال لا قال رأيت إن كان فيها مئة وهو يمسكه ما يريد يذهب لإهلاكه قال لا نهلكها قال رأيت إن كان فيها خمسون مؤمنا تهلكونها قال لا قال فان فيها مؤمنا واحدا لوط لا لا تهلك هذه القريه فيها لوط فقال الله تعالى ولما سكن عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم أواه منيب ثم قال الله يا ابراهيم اعرض عن هذا ما يحتاج الجادل احنا أدرى انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود وفي روايه اخرى ذكر الله تعالى أن في آية أخرى ذكر الله أن الملائكة قالوا لإبراهيم لننجينه واهله إلا امرأته وكانت من الغابري امرأة لوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ قصة إبراهيم ويعيش اللحظات الرعب والروع التي عاشها إبراهيم وشدة فرحه بولد سيأتي ولده كبير ثم شدة فزعه ورحمته بابن أخيه لوط بلا شك إن عليه هذه والسلام تتأثر ذكر الله تعالى فيها أيضا قصة لوط قال الله تعالى لما جاء قوم لما جاءت الملائكة طبعا الملائكة بالمناسبة يعني حثان الصورة وحتى لما يتصوروا بصورة بشر صورة بشر جميلين فجاء الملائكة ودخلوا إلى لوط يوم شاف الشباب الحلوين عنده قال هذا يوم عصيب الله يعني على الدشير اللي عندي قوم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وكان قومه فساتا يأتون الذكران إذا شافوا يعني شابا حسنا جميلا تارت غرائزهم أكثر ما تثور على النساء فلما رعاهم قال هذا يوم عصيب الله عديها اليوم بخير قال الله وجاءه قومه يهرعون إليه من اللي خبر قومه ان في ناس شباب حسنين امرأة ما هي بضبوطة وذهبت مرأة. إلى قومه وقال ترى فيه شباب حسان عند لوط تعالوا فلما جاءوا لوط حاول أن يدفعهم عن, عن, عن ضيوفة, ضيوفه وما يدري أنهم ملائكة إلى الآن لكن الكثرة تغلب الشجاعة يما يأذك مئة وأنت واحد تبقى أنك بشر إلا أن يمدك الله تعالى بقوة يقولون فلما جاءه قوم قال الله وجاءه قوم يفرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم هؤلاء بناتي قيل المراد بها هؤلاء زوجاتكم فإن كل نبي يعتبر أبا لجميع أمتهم كما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فيقولون ما دام أن عائشة أم المؤمنين وخديجة أم المؤمنين معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ابو المؤمنين صحيح. هي سهي ما صارت أمهم إلا لأنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بالتالي هو في حكم أبي أبيهم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة هو محرم لجميع النساء يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم جلس مثلا عند أم حرام نز ملحان زوجة بعض الصحابة او جلس ما يعتبر عند النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في الخلوة كما هو عند غير لأن عليه الصلاة والسلام هو في حكم ابيها صحيح. كما جاء في الآية أمهاتهم وفي قراءة بن مسعود وهو أبوهم فالشاهد قيل إن لوطا يقول روح الزوجاتكم وقيل إنه كان يحدث رجلين عظيمين منهم وكان هذان الرجلان قد تزوجا بنتيه ثم لما ظهر منهم الفق سحب بناته فهو يقول برجع لكم زوجاتكم لكن اتركوا الضيوف فكوني من شركم فكوني بس وفي الآية الأخرى قال يا قومي تقول الله ولا تخزوني في ضيفي لا تفشلوني عند ضيوفي يا شيخ انت الان لو تعزم لك ضيوف ويدخل ولدك ربما ويتكلم على واحد من الضيوف يقول له مثلا أنف انت برجال انت يعني عادته اهانه لك انت البيت ولا لا تقول يا ولدي لا تفشلني عند ضيوفي فكيف بضيفك ان ياتي رجل يقع عليه بالفاحشه قويه هذه ما تحتمل أبداً لا ما يعيش بعد مشكلة فلوط قاعد يقول لا تخذوني في ضيفي ثم يلتفت يقول أليس منكم رجل رشيد أنتو يا ما فيكم أحد عاقل وفي آية أخرى أنه قال قال لو أن لي بكم قوة يعني ليتني أقوى بس والله لا أضربكم كلكم أضردكم أو آوي إلى ركن شديد أو ليت عندي ركن قبيلة أصرخ بهم ويجون القبيلة ويطردونكم الملائكة تكلمت عند ذلك قالوا يا لوط ان رسل ربك ان ملائكه بدري عليهم يحركونا ان رسل ربك لن يصلوا اليك احنا ملائكه ما يقدر يحركنا احنا اصلا بجناح جبريل يشيل قريتكم كلها ويضربها ان رسل ربك لن يصلوا اليك طيب إذن ايش المطلوب مني فأسر باهلك بقطع من الليل ولا ينسفت منكم احد الا امراتك وفعلا جاء لوط عليه السلام بالليل وسار باهله الا امراته كانت تلتفت فاصابه العذاب لما نزلت الصيحه بقوم لوط يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام هو يقرا هذه الايات ويتخيل أن لوط عليه السلام اخوه في الدين وايضا هو ان التعبير يعني مماثل له في الوظيفه فان كلهم وظيفتهم النبوه فهو يتكلم عليه الصلاه والسلام عن عن نبي مثله بعث وجاءه الوحي ونزل عليه كتاب فلما يلاحظ إيش اللي أصاب لوط يا الله وأصاب إبراهيم وأصاب, وأصاب هودا وأصاب صالح وأصاب فيتأثر النبي عليه الصلاة والسلام ويهتم ويغتم لحال قومه فيشيب رأسه فقال شيبتني هو أحيانا نتسأل عبد الرحمن سبحان الله السبب اختيار رب العالمين لبعض الأشخاص ويجعلهم أنبياء ويجعلهم رسول يعني في ناس صالحين برضو في حياة مثلا قبل الرسول مثلا لماذا يعني الله سبحانه وتعالى اختار يعني اسماء معينه نفس الفكر الافتالي يعني نفس السؤال <تصفيق> يعني قصدك ليش مثلا الله تعالى اختار محمد بن عبد الله بن عبد <تصفيق> المطلب ولا اختار ابو بكر الصديق صح. ولا اختار عمر الخطاب ليش اختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> ليش ما اختار غيره طبعا الله تعالى يقول الله يصطفي من الملائكه رسولا ومن الناس الملائكه فيه رسل مثل جبريل رسول ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم محمد ياتي وفي رسل اخرى اخرين بالمناسبه ليس فقط جبريل اللي كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بل مجموعات اخرى من الملائكه كانت تنزل بوحي لكن اشهرهم جبريل اللي كان ينزل القران ولا في ملائكه ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويامرونه باشياء من جبريل الله تعالى فكلها اصطفاء واختيار لكن اعلم ان الله تعالى عليم حكيم فالله جل وعلا لا يختار نبيا من الانبياء إلا بناء على يعني علم سابق عند الله تعالى بقدرة هذا النبي على الدعوة بتميزه على غيره في التأثير يعني إخلاصه وقربه إلى الله سبحانه وتعالى لذلك كل هؤلاء الأنبياء قاموا بما أوجب الله تعالى عليهم وإلا ما نقول إن الله تعالى يعني كان المفروض يختار أبو بكر لكنه اختر لا الله جل وعلا كما قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لقريش لما نزل القرآن بدأوا يقترحون قالوا والله شوف لو والله بيجعل نبي كان جعل فلان نبي ولا بدأوا يقترحون قال الله أهم يقسمون رحمة ربك هم اللي يحددون وقال في الايه الأخرى الله أعلم حيث يجعل رسالته صحيح يا أخي الله أدر يا أخي يختار من النبي تتحكمون فينا حتى في النبوة تقولون اختار هذا يا ربي وترك هذا الله أعلم حيث يجعل رسالته فهذا مما شيبه عليه الصلاة والسلام قصة لوط قصة إبراهيم من, من ضمن ما شيبه قصة شعيب <تصفيق> مع قومه ويدعوهم الى الامانه يعني شعيب عليه السلام يدعو قومه ولا تنقصوا المكيال والميزان يعني لا تلعبوا باموال الناس ولا تعبدوا الالهه ولا كن يعبدون شجرة عندهم <تصفيق> سمونها الايكه الايكه <تصفيق> يعني يعني هي الشجرة العظيمه المتشابكه الاغصان فكان ياتون يعبدونها فكان يبهم يقول يا جماعه ترى حرام تعبدونها فقالوا له قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وهذا ترى قمة الاستحقار لمن أمامك مثل مثلا لما يجي مثلا عبد الرحمن ويجي يقول يبانا مثلا ترى أبغى كذا وصلح كذا وخلاص موافق بعدين يقول يا رجال ما دل يشتغل بس روح روح ما كاني يقول انا الاحتقاري لك ما ودي أفهم كلامك اصلا ولا تستحق من يستمع لك ما عندك سالفة, ما عندك سالفة هذا اللي فعله قوم شعيب يقولون ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفهم واش تقول ثم قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لولا عندك قبيله يسمونك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز شوف كمة الإهانة تتأدبوا على الأقل معقول ما نريد نتبعك خلاص كونكم تهزئونا وتقولوا ما نفقهك أنت ما, ما احنا خائفين من جماعتك ولا أنت لست علينا بعزيز ثم قالوا لها في الآية الأخرى قالوا يا شعيب أصلاتك استهزاء بالصلاة. تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا او أن نفعل في أموالنا ما نشاء. إنك لا أنت الحليم الرشيد. شوف يا أخي قمة الاستهزاء. تخيل يا أخي واقع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآيات وهو يصلي الليل ويتخيل أخاه شعيبا صحيح. وهو يقول آمنوا اتقوا الله وهم يقولون أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا او أن أنواع الاستهزاء. ما هو شعور النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ مثل هالكلام والهم وال... وال... ال... والتعب الذي أصاب الأنبياء السابقين يحس نفس شعور, يعني نفس يحس, شعور يحس, يحس أنه مثلهم وبالتالي يا أخي لا تلومهم لما يقول عليه الصلاة والسلام شيفتني هوت أنا لما أقرأ هوت أشعر بمشاعر كثيره جدا مشاعر اولئك الأنبياء بعدين في اختلاف في المشاعر في شيء مفرح في شيء محسن دائما أحسن وأيضا يتخيل عليه الصلاة والسلام أنه ربما أصابه مثل ما أصابهم، لأن يعني الله تعالى يقول فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل معناه يا ربي انا احتاج أني أصبر سيصيبني مثل ما يصيبهم فهو عليه الصلاة والسلام يتركب إشي اللي يحصله ما يعلم الغيب يمكن قومي يفعلون لي مثل هذا فهو لا يعلم ذلك من أعظم ما هو مؤثر في في سورة هود موقف بين أبوه ولده فعلا هو مبكي هذا نوح عليه السلام يدعو قوم 950 سنة وبعدين خلاص ما في ما ما, ما آمنوه قال الله وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن خلاص يا نوح أنت أسلم معك 12 لأن الله تعالى قال وما آمن معه إلا قليل قيل إنهم 12 وقيل 42 أكثر عدد قيل 86 فقط اللي آمنوا بس. 950 سنة ما فيه لـ 86 الرجل اللي أكل 950 أكلها. سنة في 950 لأن لو جارنا ماين تسعين تصطق لو تنصح جارك فعلا يومي. <تصفيق> يومين وزعلت منه هذا 950 سنة فشوف الآن لما قال الله تعالى لنوح ترى خلاص يا نوح نحن نعلم أن قومك ما يفيد فيهم دعوة طيب إذن يا ربي ماذا أفعل قال الله فاصنع الفلك باعيننا ووحينا اصنع فلك اصنع سفينه ما قال نوح ليش يا ربي اصنع السفينه ما في البر حتى اصنع سفينه في البر لا ما قال طيب البحر بعيد ليش يا ربي ما اذهب واصنع السفينه قريبه من البحر لا اصنع في البر سفينه اصنع في البر سفينه سمعنا وطاع شوف المستجابه فصنع السفينه فجعل قومه يمرون عليه يقولون صرت يا نوح نجارا تركت الدعوه واشتغلت شغلت نجار مم. وكانوا يقولون انت أنت مجنون تصنع سفينة في البر كيف توصل سفينة البحر أنت مجنون وكان قومك يقول الله وكلما ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملاء من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون الشاطر ليضحك في النهاية فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم قل الله تعالى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 الله وهي تجري بهم السفينة لأنه انفتحت السماء بالمياه والأرض تنبع ماء يعني تخيل ليس فقط السماء تنبع الآن يا أخي جدة لما نزلت عليها السيول فقط السماء أمطرت لمدة ساعة أو ساعتين وحملت السيارات شوف الآن ارجع المواقع الفيديو في الانترنت شوف سيارات تجري سيارة تجري فما بالك بهم هم هم أوادم وإبل وغنم وبقر ايش اللي بيحصل فيها فيقول الله وهي تجري بهم السفينة في موج كالجبال نوح والسفينة قاعدة تضرب يمين وصراخ والناس يغرقون واطفال وحيوانات تضرب في بعض فاذا به يرى ولده وفلدت كبده الولد يصحى يطلع من الموج تاره وينغم تاره ويغرق ويحاول يتمسك في اشجار فلما راه قال الله ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ولدي تعال اركب ابني تعال ولدي يا اخي هذا قطعت قلبه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الولد ما قال اي والله ارجوك احملني لا الولد كافر ومتكبر قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء برجع على ج... سأصعد على جبل وأنجو. نوح الشيبه الكبير ينظر إلى ولده. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ولدي يركب. أرجوك أرجوك. وإذا يقول الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين غرق الولد. وقيل يا أرض بلعي ماءك. وقامت الأرض وشفطت كل الماء. ويا سماء اقلعي وقفي وقفل الماء يعني جفت الارض وقضي الامر واستوت على الجودي وارتفعت السفينه فوق الجبل وقيل بعدا للقوم الظالمين انتهت القصه لكن بقي نوح في قلبه منظر ولده وهو يغرق صح لان الله تعالى وعد نوحا ان ينجيه اهله طيب يا ربي ما هو لبي ما نجا انت قلت نجيك انت واهلك طيب ولدي ما نجا نوح يريد يتكلم يعني معظم يا يعني يا ربي كيف تغرق ولدي ما أنت كنت نجيك قال الله ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي ما قال وأنت قلت لي لا شوف الأدب ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين يا ربي ترى ولدي من أهلي وانت وعدتني تنجيهم أنت اللي يحكم وأنت أحكم الحاكمين ونزل الراس قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هذا كافر ما ننجيه أهلكم المؤمنين بعدين قال الله فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين أنت يا نوح نبي لا تسأل سئلة ما تصلح ما قال نوح طيب كيف من أهلي يا كان ممكن ي يؤ... ما جلس يناقش قال إني اعوذ بك أنا أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي يا ربي سامحني على الخطأ وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين شوف الله تعالى إذا العبد اعترف وانكسر رحيم به صح إيخ ولدك وأنت وأنت بشر ما عندك الرحمة اللي عند الله تعالى لو ولدك يأتي ويعطيك دمعتين ويعتذر والله يا شيخ تنسى القضية كلها صح. فما بالك يا أخي بالله اللي هو أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا ولوح يقول يا ربي سامحني في سؤال بخصوص الحيوانات كل أي؟ زوجين اثنين أي؟ كيف كان مدى التوالف بين الحيوانات مع بعض في سفينة واحدة احسن يا ليش الأسد ما أكل الغزال مثلا النمر ليش الذئب ما أكل الشات هو وطبعا هذه لها حالة معينة يعني الله تعالى لما جمعهم نوح جعل الله تعالى الميزات التي كانت موجودة فيهم الطبائع اللي يحب الافتراس والغرائز والافتراس ولا أيضا عدم استئناس الأسد وعدم استئناس النمر والفهد وغيرها لكن الله تعالى غير هذه الغرائز للحظات بلا شك ولا كان ممكن تفضل الأسد يهجم على الغزال ويهجم على الشاة والذئب ما أدري ياكل الحيوانات و... لكن الله تعالى يفعل بها ما يشاء ال المقصود سبحان الله في في هذه الآيات يعني في سورة هود يدلك يا أخي إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن بروح تختلف عن أرواحنا صراحة ويقرأ بمشاعر تختلف عن مشاعرنا وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام وعنده من التأثر ما ليس عندنا لذلك okay. يشيب رأسه مما يقرأ صلى الله عليه وسلم هل نحن اليوم صراحة يعني لما نقرأ القرآن قصة الأنبياء نعيشها نقرأ وصف الجنة وصف النار نعيشها نقرأ الآيات في التعامل مع الوالدين هل نحن نعيشها نقرأ أشياء تتعلق بمثلا خلق السموات والأرض والجبال وعظم الخلق هل نحن نعيشها أحمد. بعضهم أبو عبد الرحمن يعتذر يقول لك يعني أنا لو أسمع قصة حصلت قبل سنة أو سنتين أو أسمع قصة حالية ممكن أتأثر فيها أكثر ما أتأثر في شيء طائر قديم مثلًا أو سابق. أنا ما عشت العصر هذا ولا ولا عشت فيه. فأكيد إني ما راح أتأثر مثل تأثيري في الزمن هذا. يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم والالمعاصرين اللي في ذاك الزمن كانوا تأثروا لأن العصر قريب منهم أو الأحداث قريبة منهم. يمكن هذا يكون السبب. حلو. هو أحمد هذا أيضًا نقطة مهمة وهو أن بعض الناس فعلًا يتأثر. لما تقول له حادثة موت واحد مات في حادث سيارة ولا مات في مخدرات يتأثر أكثر لما لما نتكلم عن واحد مات في القديم فقط من على بعيره مثلا ولا كذا وصحيح لكن برضو ال إحنا ما هندعو للتأثر فيما يتعلق بالأشياء المشتركة مثل مثلاً تأثيرنا بدعوتهم تأثيرنا مع رحمة نوح بولده وإعراض ولده عنه ولا الكفر من قلبه ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من يتدبرون القرآن بإذن الله تعالى الله يجزيكم خير الشباب الله يحفظكم أنت ما يضر علي حب الكرام، أسأل الله يجزيكم خير الجزاء على يعني متابعتكم وانصاتكم، وأسأل الله تعالى يجعلنا جميعا ممن يتدبرون القرآن ويعملون به للقاء اخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.